Salata al-Id ya Tabakum Allah. Salata Så. الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثا أن أحوا سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر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 والآخرة خير وأبقى إنها ذال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حميدة ربنا الحمد الله أفضل. الله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 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله صلّى الله عليه. هل أتاك حديث العاصية؟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 الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله الله Allah akbar. Allah. Allah. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله